قبل هذا أو أثارة أو أثارة من علم أنتم إن صادقين ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب يوم يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند دعائهم غافلون وإذا حشرن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 به وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِن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 ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب يصدق لسانا عربيا يذر الذين ظلموا وبشرا للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم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 قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا.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 من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عصيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أفلك ما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمة قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 بين يديه ومن خلفه, ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا عن بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم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 انكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدا فما اونا عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم الشئن إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم, بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون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 فلمَّ حضروه قالوا أصتُ فَلَمَّا قضيَ والَّو إلى قومهم ذرين قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا كِتَاباً أُزِلَّ مِن بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ما ذنوبكم ويجركم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجيب دعية الله فلا بمعجز في الأرض وليس له من دونه, وليس له من دونه أولياء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 بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أَلَيْسَ هذا بالحق قالوا بلى وربنا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 نَهَارٌ بَلا غُلْ فَهَلْ يُهْلَكُ إلَّا الْقَوْمُ الفاسقون